أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتل ay mà đangg đi di su na اذن في او لو اذن شلون شاء إن كنتم Well وَإِنَّ مِنْ يَدِ أم حسيمت أم ترقو ولم ما يعلم الله الذين جاؤوا Mm-hmm. <laughs> mom. Oh, no. I've Allah in